ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وتكلمهم الموت وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنون الا ما كانوا يؤمنون شان الله ولكن اكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا والان شياطين الانس والجن يوحي شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض يزخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى يدته الذين لا يؤمنون بالآخرة وليربوا وليقترف وليربوا وليقترف ما هم مقترفون اف غير الله ابي التغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونا من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطْعَمْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ لربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمؤتدين فكلوا مما ذكر رسم الله عليه فكلوا مما ذكر رسم الله عليه إن كنتم بآياتي مؤمنين